يقولَ ل إخ وَهمون الذيينَ كَفَ من أأَه الكتَ بلَئه فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معه وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأن nahum qawl la yafqahun la yuqatilunkum jamian illa fi muhas son natin aw min warajzur ban son baynehom shadid تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذات Ali keman san What a de collà وَلَا Ashabul jannati من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للنه ان سي لهم وَتِلقَم الأمسان نَُّبعَالم الننسلَ اللَهُ م و oh, الله سبحان الله عما يشركون هو الخالق الباسم leur wool à middle la tatakhidhu wa'dahu wa'dukum aw li'a'tu al-quna ilayhi bil-maw'di aw kafaru bima ja'a فَكَفَوْرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَهُ وَسُلْوَى إِن يَكُون Erjun na sul le o comm to mibil la bicum tom To se runa e le Bm on dan tiwa ومن يفعله منكم فقد ضل سواه konfuku <laughs> Why have so lan ta'mthukum aw hamukum w la awladukum yawma al-qiyamati yfsilu bainakum Allahu قد كانت لكم أسوة حسنة min ma ta'abud بِكُ وَبَدَ بَ ن وَبََكُ الل ذَاتُ البَوأَبَزَ حتُ مِن بِل وَح دَل ربنا عليك توكلنا وإليك أنذنا وإليك المصير لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك صدق الله العظيم